بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب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 وقوم كيف بنيناها كيف بنيناها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 نا به فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل بسقاط الله طلع النضيد رزق للعباد وأحيينا به بلدا ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمو وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الألكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد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 أولم إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في رفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القي في جهنم كل كفار عنيد من الخير معتدم الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد يوم نقول للجهنم ما هرمت لتأت وتقول هل من مزيد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 من خشي الرحمن بالويب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام, أدخلوها بسلام. من ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الوروب ومن فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إن